جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أول الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله وفور حليم قد سألها قوم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 ولكن الذين كفروا يفترون على الله كذبا وأكثرهم لا يعقلون